الآن صلاة الإسلام يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر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 بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعلهم غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 الله أكبر سمع الله لمن حميده قبلا ولا تنحمد الله أكبر الله أكبر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 الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله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 السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله